مرحبك النبلاء مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان من السابقين الأولين من المهاجرين هاجر إلى الحبشة مرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبأ له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بإسناد حسم عن ابن مسعود بدء إسلام ابن مسعود بقى وكيف رأى النبي عليه الصلاة والسلام وانبهر به ومن ثم أسلم قال عبد الله بن مسعود كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط أحد الكفر الصناديد للنبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقتل يوم مبادر فقال بينما أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام عندك لبا في الشياهة بتاعتك يعني قال نعم ولست بساقيكما فإنني مؤتما الغنم مش بتاعتي. ما قدرش أسقيكم إلا بإذن صاحب الغنم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من غنمات لم ينزوا عليها الفحق؟ ما هو أصل لبن بيجي إزاي؟ إن الغنم تحمل وبعدين تولد فينزل للبن. هو ده اللبن المحرم. يعني ساعات كده أنا بيجيني أسئلة في رضاع الكبير. واحدة تقول لك أنا صدري فيه لبن صحيح بس مش ولده ولا حزنون وجابت ولد من الملجأ مش هتتبناه يعني هتاخده تربيه وصدرها فيه لبن هل ممكن ترضعه من هذا اللبن وتثبت به المحرمية بقولها لا لا اللبن عادة المحرم الذي يأتي بعد الولادة الذي يأتي بعد الولادة ف قال له عندك من هل عندك من غرمات لم ينزوا عليها الفحر عذب لسه يعني قال له نعم قال له هاتف أول ما أخدها أمسح الضرع بتاعها كده ودعها بالبركة فامتلأ الضرع باللبن صلى الله عليه وسيدي عليه الصلاة والسلام حال جاء أبو بكر الصديق بصخرة منقعرة كده ما يعني مأورة ونفضها كده ونضفها وكان ده وحلبه في الصخرة دي اللبن حتى امتلأت الصخرة باللبن فشرب أبو بكر شرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب, أبو بكر وشرب ابن مسعود ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع اقلص ارجع زي ما كنت فراجع كما كان ابن مسعود شاف القصة دي بقى أول مرة يشوف النبي عليه الصلاة والسلام وعمل معجزة هي معجزة معجزات حسية للنبي عليه الصلاة والسلام فلما يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم كده فقال له يا رسول الله علمني من هذا قال له إنك غليم معلم أو غلام معلم غليم تصير إيه تصير غلام يعني معلم يعني شهد له الرسول عليه وسلم من أول ما شافه شهد له بالنجابة قال إنك معلم جاء ابن مسعود فأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن مسعود فلقد أخذته والقدر اللي جاي ده في البخاري وغيره فلقد أخذته من في رسول الله أي من فمه سبعين سورة لم يشاركني فيها أحد عشان قالي الكلام ده لما قالوا انزل على قراءة زيد قال على قراءة من تأمرونني أقرأ على قراءة زيد لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم سبعين سورة وإن زيدا له ذؤابتان يلعب مع الصبيان يعني يقول أنا أقدم منه في الأخذ من فم النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده في مرة من المرات كانوا كان أصحاب عبد الله مع عبد الله مسعود يقرؤون القرآن في دار أبي موسى الأشعري وكان كان أبو مسعود البدري من ضمن الرفقة التي تجلس في هذا المجلس قام عبد الله بن مسعود ودخل بعض الحجر في البيت فلما انفتل عبد الله قال أبو مسعود البدري لا أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله من هذا الذي قام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 قال لها وما لي لا ألعنوا من لعن الله وهو في كتاب الله فقالت له لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلد للجلد يعني ولم أجد هذا الذي تقول قال لها لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه هو ده الفقه بقى ابتعد مسعود ده الفقه ابتعد مسعود العايز يتعلم الفقه يعني وتعلم كيف تنتزع الأحكام من الأدلة التفصيلية فليتعلم من وقعة مسعود هذه قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قالت قد قرأته ما بين دفتيه وما وجدته قال أما قرأت قول الله عز وجل وما آثاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مش لازم كل مسألة جزئية لا بد تجد لها دليلا مباشرا لا وما آتاكم الرسول فخذوه هذا يشمل كل أمر سواء كان أمر إيجاب أو كان أمر استحباب أو كان أمر إباحة على قول من يجعل الإباحة داخلها في الأوامر لكن على الأقل أمر الوجوب وأمر الاستحباب وما آتاكم الرسول فخذوه الآية هذه تركت أمرا ما تركت أمرا وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا أيضا ما ترك نهيا يبقى الآية هذه جمعت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مش لازم كل مسألة جزئية آت فيها بدليل بدليل خاص لا لا أحد من جماعة العلماء يقول ان كل مسألة لا سيما مسألة النوازل لابد أن يكون لها دليل خاص لا يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا يرد به على بعض الدعاة كل أسف الذين قالوا أوصي الدعاء الذاهبين إلى كوريا أو إلى كوبة أظن قال كوريا ألا يحرم على المسلمين أكل لحوم الكلاب فإن القوم هناك ألا يحرم أكل لحوم الكلاب على المسلمين طوعة فإنه ليس عندنا نص يحرمه أنا مستغرب والله هو لازم يعني ييجي نص زي ما يقول حرم عليكم الكلب لحم الكلب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 وجد الحكم فابن مسعود يقول لها ان ان لعن الواشمه الواشمه اللي هي بتجرح نفسها وت تعمل الوشم بالكحل والكلام ده قديما يعني كان زمان يكتبوا قبل البطاقات الشخصيه كانوا يكتبوا اسم الشخص بالوشم على دراعه اسمه بلده وفي ناس بيستعملوا الوشم الان في كزينه وهذا طبعا محرم لصاحبه ملعون من يفعل هذا ملعون والنامصة بتاخد شعر الحاجب تنتف الشعر النمص وقلع الشعر من الجزر والمتفلجات للحسن اللي, اللي بتعمل فارق نبي الأسنان المغيرات خلق الله فقال لها لإن قرأتيه لقد وجتيه إذن كما قال الشفعي رحمه الله كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مردها إلى القرآن وكل نهي كذلك لأن كنت قرتي لقد وجدتي فقالت له أم يعقوب إن امرأتك تفعل شيئا من ذلك لازينب يعني تتنمص مثلا أو فقال اذهبي فانظري فذهبت المرأة فنظرت ثم رجعت إلى ابن مسعود قالت لم أر شيئا من ذلك فقال أنا إنها لو فعلت لم نجامعها أي ما أبقيناها معنا في عيشة واحدة كان يطلقها على طول أول ما تفعل المرأة هذا الفعل كان سيستغني عنها المسعود كان كما قلت كان كسائل الصحابة كانوا يتدينون بالقرآن والسلم ولذلك لما فتحت الشام والعراق والكلام ذو في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابن مسعود وعمار مع جماعة من أصحابه يعلمون الناس السننة وقال إنهما على عمار وابن سعود يعني من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وآله وآله مرة أخرى نكمل ترجمة ابن سعود ثم ندخل في محاور شرح هذا الحديث المدارك أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا